أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عمّا يتساءل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 وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطبع غا غين ما ابا لا فيها احقبا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا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 وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوْنًا وَلَا كِذَابًا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 يَوْمَ يَقُومُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا